لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة en ينظرون الى الابل كيف de والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت kaifa الارض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم